بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاخب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 فصلوا وما هو بالهزر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا